بارك الله غير أثابك الله وقت الأسئلة اللقاء كان ساعة ونصف ولا أنا مخطئ أخبر. طيب الحمد لله زك الله خيرنا أثابك الله طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعده ما لدي العلان يا اخوة نبدأ لسيباكم الله خير الشيخ بعد الألم والأسنان عشان يروح الألم إن شاء الله يذهب الألم إن شاء الله طيب, طيب نبدأ إن شاء الله في تعليق على كتاب الشيخ رحمه الله الشرح الممتع على ذات المستقنع وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بأحكام المياه حياكم الله وبيعكم جزاكم الله خيرا يقول الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف وإن بلغ قلتين وهو خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نلحه كمصانع طريق مكة فطهور طيب هذا الكلام الطويل الذي ذكر المصنف يقول الشيخ بعده وإن بلغ قلتين قال الضمير يعود على الماء الطهور يعود على الماء الطهور والقلتان تثنية قلة القلتان تثنية مثنى قلة والقلة مشهورة عند العرب قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا في الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى إلى دقة في النقل الكلام هذا منقول عن ابن سريج رحمه الله من الشافعية ونقل عن الإمام الشافعي أنه رأى قلال هجر والقلال المذكورة هنا هي قلال هجر وقال إن قلال هجر تسع قربتين وشيئا تسع قربتين وشيئا فلماذا جعلوا القربت قالوا قربتين ونصفا الفقهاء من الشافعية والحنابلة قالوا قربتين ونصف اشتزاكم الله خيرا لماذا قالوا نصفا الآن سنذكر القربة كم. لماذا جعلوا شيئا هذه جعلوها نصف لماذا جعلوا شيئا هذه على أنها نصف قالوا هذا هو مقتضى الاحتياط قالوا الإمام الشافعي رحمه الله قال الاحتياط أم يجعل الشيء نصفاً لأنه عندما يقولون شيء لاود إنه أق أقصى حد يكون له النصف أو أقل من النصف لكن لن يكون أكثر من النصف العرب إذا قالت شيء في المراد إنه ما كان يساوي النصف أو أقل عرفنا الآن من أين أتوا بأن القلة تسع قربتين ونصفا؟ هذه ما أقوله من قول الإمام الشافعي عندما رأى قلال هجر قال تسع قربتين وشيئا قال الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا يا لت يا أخوة الذي اللي... يسمعني يا لت اكتب واحد إلا تكرمت الذي يسمعني منكم يا لت اكتب واحد إلا تكرمت طيب الحمد لله قال وهو الكثير وهو الكثير الكثير عند الشافعية والحنابلة هو الذي بلغ قلتين بلغ ثم قلتين يعني إذا كان قلتين فأكثر فهو الكثير إذا كان دون القلتين يقولون ماذا؟ قليل أو يسير الكثير ما بلغ قلتين فأكثر إذا قلنا بلغ قلتين معنا بلغ هذا الحد أو زاد عليه فهذا هو الكثير ما دون القلتين هو القليل طيب ما دليلهم على هذا التفريق؟ لا الآن أخي الكريم سنتكلم على مسألة النجازة متى ينجس المه وتى لا ينجس ما دليلهم على اعتماد القلة القلتين حدا للقليل والكثير أنهذا بلغ قلتين صار كثيرا دليلهم حديث ابن حمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمر الخبث وفي لفظ لم ينجس لم ينجس هذا الحديث العلماء تكلموا فيه كلاما كثيرا والحق إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح الحق إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح حديث ابن عمر ومن أجود من تكلم على تخريجه بصورة موسعة الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته أحكام الطهارة تكلم عليه في حواش نفيسة طويلة جدا على فريق أهل العلم أصحاب العلل وبيّن أن هذا الحديث صحيح وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله يكفي أن نجوم أهل الحديث نجوم أهل الحديث نصححوه نعم، نعم. لكن أظن أن هذا الذي قلته، أخبرتكم بشأنه، يعني من حيث الصناعة الحديثية كتابته أعلى كعبا وإن كان الشيخ الحويني حفظه الله ونفع بعلومه من يعني أهل هذا الفن ومن أحسنهم كلامه فيه. لكن الآن لكم تطلعون على ذلك العمل الذي كتبه المحدث الشيخ دبيان دبيان ترون كيف بيّن الكلام وفند العلل التي ذكرها من ضعف هذا الحديث قال وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا خمسمائة رطل عراقي تقريبا الآن القلتان نجد أن أهل العلم يقولون أنها بالعراقي 500 رطل بالعراق بالرطل العراقي وبالرطل الدمشقي كما قال ابن رسلان أو قلتين بالدمشقي هي ثمان أرطال أتتبع دنيا مية وثمانية أو قلتي أو قلتين بالدمشق هي ثمان أرطال أتتبع دنيا وبعضهم يقول مئة وسبعة أرطال وسبع بالدمشقي وهناك الرطل المقدس والرطل أنواع من الأرطال كثيرة أنواع كثيرة من الأرطال حتى يقدروا القلتين تشابكا المصنف يقول تقريلا هذه كلمة مهمة لهذا وقف الشيخ ابن عدامير رحمه الله عندها فقال وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير فلا يضر النقص اليسير يعني لو كانت 498 رطل مثلا عراقي 498 رطل عراقي هل هذا المانع تعتبره كثير أم قليل نعتبره كثيرا أم قليلا مم. نعتبره كثيرا مع أنه لم يبلغ الحد ما بلغ 500 رطل لكن نعتبره كثيرا لأننا قلنا تقريبا لا يضر النقص اليسير واضح لما فهم كلامي هذا يكتب اثنين نعيد شرحه إن شاء الله اللي ما كلامنا هذا بارك الله فيكم يكتب الرقم اثنين حتى نعيده إن شاء الله طي الحمد لله إذن الجميع إن شاء الله فهم إذن لو كان قلتين إلا قليلا فهو كثير عندهم هذا على المعتمد في المذهب وإلا فهناك قول آخر في المذهب أن أنه تحديد أن الـ 500 تراثل هذا تحديد الأخوة الذين لم يحضروا معنا شرح الذات باختصار نريد أن نفهم ما هو قول الحنابلة في هذه المسألة الآن عندي الماء لو كان قليلا أو كثيرا فخالفته نجاسة فغيرته فغيرته ما حكم هذا الماء ما معنى غيرته غيرت لونه أو طعمه أو ريحه هذا نجس بإجماع مدام أن النجاسة خالطت الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس إجماعا إذن حديث الحديث القلتين لا علاقة له لا علاقة له بالمتغير معنا يا أخواننا حديث القلتين لا علاقة له مطلقا بالماء المتغير الماء المتغير بالنجاسة المخالطة قليل هو نجس كثير هو أيضا نجس لم ننظر في مسألة القلتين إذا تغير الماء بالنجاسة إذا ما فائدة حديث القلتين على طريقة أصحابنا من الحنابلة وقبلهم الشافعية يقولون إن الماء الذي وقعت فيه نجاسة مخالطة فلم تغيره فلم تغيره إذا كان دون القلتين أقل من القلتين فإنه يكون نجسا واضح؟ يعني مثال ذلك عندنا وعاء فيهما عندنا وعاء فيه ماء الوعاء هذا قليل ولا كثير الوعاء غالي أن يكون قليل صح دون الكلتين دون الكلتين هذا الوعاء وقعت فيه قطرة بول قطرة بول نظرنا في الماء هل تغير الماء لم يتغير لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء ما حصل تغير على المذهب أن هذا نجس خلاص التغير اتفقنا بإجماع العلماء إذا حصل التغير بسبب النجاسة المخالطة انتهى الآن كلامنا خلاص خلافتهنا من المتغير المتغير ناتفقين الاشكال الإشكال إذا لم يكن هناك تغير على المذهب على المذهب إذا وقعت قطرة بول في ماء قليل ولو لم ولو لم يتغير الآن على غير المتغير ما تغير لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريح الماء قطرة بول في إناء نظرنا ما تغير شيء عند الشاشعية والحنابل عندنا هذا نجس لماذا؟ قالوا لأننا نفهم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الكلتين النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء كلتين لم ينجس ما مفهومه مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ماذا فإنه أجيبوا بارك الله فيكم إذا كان بلغ قلتين لا ينجس نعم إذا كان دون القلتين مفهوم الحديث مفهوم مغالفة أنه ينجس وقالوا من هذا القبيل أيضا من بعض الكلام المتنفقها أن الكلب إذا ولغ في الإناء فكثيرا ما لا يظهر لا نرى تغيرا في الإناء لا نرى تغيرا في الإناء ومع ذلك فالشرع حكم بنجاسة الإناء حكم بنجاسة الإناء طيب إذن عرفنا الآن في محل النزاع محل النزاع في الماء القليل غير المتغير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره الإشكال عندنا الآن في الماء القليل الغير المتغير من أخذ بمفهوم حديث ابن عمر حديث القلتين مفهوم المخالفة قال لأن هذا الماء مجرد أن تقع فيه نجاسة فإنه يكون نجسا ولا ننظر تغير أم لم يتغير خلاص هذا ينجس نعم طيب ماذا علق الشيخ رحمه الله لهذه المسألة يقول الشيخ اللي مع النسخة هذه التي معي طبعت مكتبة في العبيكان قالوا أما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيفه وتضعيفه فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء لأن الضعيف لا تقوم به حجة وقلنا إن تضعيف هذا الحديث ليس بالقوي وأن الراجح أنه حديث صحيح وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالعجمع أنا أقرأ في 48 طبعاً مكتبة العبيدة ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالمجازة الآن الشيخ يختلف مع الحنابلة فيما قرروه الشيخ رحمه الله من يرى رأيًا غير رأي الحنابلة والشافعي. فيقول هذا المفهوم الذي قلتم أنه ما دون القلتين ينجس يقال ينجس إذا تغير بالنجاسة يعني الشيخ أيضا جعل على ذلك قيدا يقول نعم نحن نوافق على أنه ينجس لكن نقول ينجس إذا تغير فقط بالنجاسة أنا أبنكم لو تكرمتم السلام عليكم ورحمة الله ألف صوت بارك الله فيكم هل في صوت السلام عليكم والحمد لله طيب جزاكم الله خير الآن أريد أن أصل إلى آمش الشيخ رحمه الله الآن يريد أن يعارض القول الذي قال به الحنابل ما مذهب الشيخ ما رأي الشيخ يقول ما عندنا شيء اسمه تأثر بالنجاسة إلا في حال واحدة ما هي هذه الحال؟ حال التغير إذا تغير فإنه ينجس يتغير بسبب النجاس المخالب إذا لم يتغير لا قال لا ينجس أيوة على مذهب الشيخ إن حتى لو كان مع قليل فوقعت في قطرة بول هذا إذا ما رأينا فيه تغير فإنه لا ينجس واضح؟ وهذا القول في الأصل هو قول من قول المالكية قول المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية خلاص وعليه عامة المشايخ عندنا عامة المشايخ شيخ بن باز شيخ ابن تيمية قبلهم مشايخ ابن حمار بن سعدي جماعة كبيرة من العلماء عندنا يرون هذا إنه لا ينجو الماء إلا بالتغيير ما الجواب عن حديث القلتين؟ الجواب عن حديث القلتين من أجود الإجابات في الحقيقة لأن كلام الشيخ هنا يمكن أن يدخل عليه الشيخ ماذا يقول؟ يقول ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجازة نقول وكذلك ما كان فوق القلتين ما بلغ قلتين فأكثر ما بلغ قلتين فأكثر فإنه ينجس إذا تغير بالنجاة إذن هذا الكلام يبطل فائدة حديث القلتين هذا الكلام الذي ذكره نشايف يبطل الفائدة من حديث القلتين الإجابة التي أراها جيدة على حديث القلتين والتي يمكن أن تجتمع بها النصوص ونقول بأنه لا ينجس إلا بالتغير هي الإجابة الآتية أن يقال إن حديث القلتين منطوقه إذا كان الماء قلتين لم ينجس مفهومه إذا لم يكن الماء قد بلغ قلتين فإنه قد ينجس معنا يا أخوة لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس أن يكون المفهوم إن الماء إذا لم يبلغ القلتين أنه ينجس حتما نقول قد ينجس وقد لا ينجس قد ينجس وقد لا ينجس واضح وقيد للتغير ما فهمت ما معنى وقيد للتغير الشيخ رحمه الله عليه والسلام ورحمه الله الشيخ رحمه الله هنا يتكلم على التغير قيد الموضوع بالتغير لكن هذا المش... هذه في مشكله هنا إذا قلنا المسألة متعلقة بالتغير صار حديث الكلتين لا فائدة منه صار لغوا وعياذن بالله أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام لغوا لماذا يكون لغوا إذا كان القليل يتغير فينجس والكثير يتغير فينجس فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القلتين حدا لشيء؟ فيكون المراد بقد هذه قلنا قد يندس وقد لا يندس التنبيه التنبيه على ملاحظة الماء القليل لأنه قد يخفى فيه التغير يعني أيها المسلمون انتبهوا تأكدوا هذا ما قد يكون متغيرا وتستعجلون باستعماله. انظروا فيه قبل أن تستعملوا أو تظهروا به. واضح على جاوبه ولا فيه إشكالي. يعني مثلا أنا أعطيكم مثال حتى تقرب الفكر. لو قلنا مثلا فاز بالمركز الأول. فله جائزة ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ من لم يفز؟ بالمركز الأول فليس له جائزة ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ جميل ممتاز سؤالي أنا الآن لكم هل يلزم من قولي من فاز للمركز الأول فله جائزة أني أحجب كل جائزة عم من لم يفز بالمركز الأول هل يلزم هذا الكلام لا يلزم لا يلزم فهذا الذي يظهر أنه أقرب الأجوبة لمن قال أن المالين يسئل بالتغير وقد يقال أن هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يتحروا وينظروا في الماء القليل الذي دون الكلتين ولا يستعجلوا باستخدام فقد يخفى عليهم التغير شيئا ما قد يخفى عليهم التغير طيب بقيت مسألة أيضا قبل هذا الكلام اللي قرناه من كلام الشيخ وهي مسألة ما كان بول آدمي أو عذيرته المائعة الآن عندنا ماء قلنا وقعت في هذا الماء نجاس تحملون المسائل هذه تحتاج إلى قليل من الديقظة الآن عندنا ماء وقعت فيه نجاس المعتمد في المذهب أن كل النجاسات سواء معنا يا أخواننا النجاسة سواء كانت بولا أو عذرة أو, أو خمرا أو دما أن كلها سواء هناك قول في المذهب وهو الذي ذكره الماتن صاحب الزاد إنهم فرقوا ما بين نجاسة بول الآدم وعذرته وبين ما عداها من النجاسات ماذا قالوا؟ يقول الشيخ فيها ثلاثة أقوال القول الأول وهو مذهب المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا تغير أو لم يتغير وسواء كانت النجاسة بول الآدمي أم عذرته المائعة أم غير ذلك أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات إذا عندنا ماء. ماء كثير، ماء كثير، هذا الماء الكثير إذا خالطه بول آدم أو عذرته أو عذرته المائعة، فإنه يكون ماذا؟ يكون نجس ولا طاهر؟ نجس. قال وإن لم يتغير، دله. حتى لو لم يتغير. حتى لو لم يتغير إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة إذا كان يشق نزحه يشق أن ينزح معروف النزح؟ معروف؟ نعم صار عندنا الماء الكثير الماء الكثير أيضا لنا فيه حالة الحالة الأولى أن تكون النجاسة التي وقعت فيه بول آدم أو عذره المائية بول آدمين أو عذرة أو عذره المائية طيب إذا كان بول آدم أو عذره مائية فهذا نقول إنه ينجس الماء إلا إذا كان يشق نزعه إلا إذا كان يشق نزعه إذا كان يشق نزحه ما حكمه إذا كان طهور، لا مش طاهر طهور إذا كان يشق نزحه وقعت فيه وقع في بول آدمي أو عذرة آدمي ولم تغيره انتبهوا قلنا إذا تغير حكمه نجس إجماعا ولم ولم تغيره فإنه يكون يكون طهورا إذا كان إذا كان يشق نزحه أما إذا كان لا يشق نزحه فإنه مجلس مطلقاً ولو كان كثيراً فلماذا لماذا أتوا بهذه المسألة؟ أنتم الآن أخذتوا بحديث القلتين فلماذا الآن عكرتم على هذا الفئة؟ جعلتم قيداً جديداً؟ قالوا دليلنا على هذا القيد حديث ماذا؟ من يعرف؟ ما الحديث الذي استدلوا به على هذا؟ ما هو الحديث الذي استدل به على هذا التفريق؟ في مزاد على نعم لا يبولن أحدكم أيوة في الماء الدائم ها. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يرتسل ثم يرتسل منه ما وجه الدلالة ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قالوا هذا الحديث نعم النهي عن البول هذا النهي يتناول قال القليل والكثير أليس كذلك هذا النهي يحتص بالقليل؟ أم يعم القليل والكثير؟ قالوا يعم القليل والكثير ما يهم من بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين يمنع أن يبول فيه ثم يغتسل منهم وهذا نص واضح في بول الآدمي، طيب العذرة المائعة العذرة المائعة قالوا من بابي أولى لأنها أشد وأفحش العذر المايع قالوا هي من باب أولى لأنها أشد وأفحش نعم قلنا هذا القول هو قول أكثر المتقدمين من من من الحنابلة طيب المسألة هذه إذا كانت مفهومة ننتقل عنها ننتقل عنها طبعا الشيخ رحمه الله أيضا يرى ما رآه شيخ الإثلاب بن تنيني وما اختاره شيخ الإثلاب بن من أن الماء هذا لا ينجس إلا بالتغير والله وقعت فيه عذرة وقعت وقع بول وقع فيه أي شيء قالوا لا ينجس الماء أبدا إلا بالتغير لا ينجس الماء أبدا إلا إلا بالتغير نعم يقول الشيخ وهذا هو الصحيح وللأثر والنظر. فالأذر قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه وسبب الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة بئر كانت تلقى فيها الحيض والنتم الأقدار فسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا. قال الشيخ من حيث النظر فإن الشرع حكيم فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس فالحكم يدور مع علته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب قالت أو خالطه البول أو العذرخ ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور ما هي مصانع طريق مكة؟ ما المقصود بمصانع طريق مكة؟ هذه المصانع مثل الجوابي أو الغدران الكبيرة كما قال الشيخ هنا هذه كانت يشق نزحها مياه سبيرة يشق نزحها إنها تسحب خلاص إذن نعم مصانع طريق مكة كانت على طريق مكة للحجاج اللي آتين من الشمال الحجاج القادمين من شمال الجزيرة يمرون على غدران أو جوابي الماء جوابي أو غدران للماء تسمى مصانع طريق مكة كانت تسمى هكذا قديم طيب إيش كنت تسأل؟ على اثنين الآن هذه المسألة التي مرت معنا الآن هذه خالف فيها خالف فيها صاحب الزاد قال فيها المعتمد في المجاز لأنه فرق ما بين بول الآدمي وعذره وعذره المايعة وبين بين بول الآدمي وعذره المايعة وبين بقية المجاسات والمعتمد أن المجاسات في هذا الباب سواء وكلها على وزان واحد في هذا في هذا المقام. ما لدي عندنا مسألة أيضاً أخرى هل هناك يعني طاق عند الأخوة الأخوات لنكمل نكمل طيب نكمل إن شاء ما أدري إذا أحد له رأي آخر على الأقل تشجعون يعني هذا طيب نكمل إن شاء الله قال المصنف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بهم رأة لطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث هذه المسألة يحسن أن نقف عندها يقول الشيخ حدث هذا قيد رجل قيد آخر طهور يسير قال قيد ثالث خلت به هذا قيد رابع امرأة هذا قيد خامس لطهارة قال هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد قيد ماذا قيد سابع يقول إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه طيب ما حكم هذا الماء الماء الذي خلت به مرأة لطهارة كاملة عن حدث طهور ها الأخت الفاضلة تقول طهور من يخالفها ومن يوافقها ما خلت به مرأة ها في قول آخر نصاه طيب هل عندك قول آخر؟ هذه المسألة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم في معرفة قول الحنابل يا إخواننا هذا هذا الماء ماء طهور هذه فائز من حضر معنا درس الزاد إن شاء الله الإخوة لا هون إن شاء الله هذا الماء حتى على المذهب طهور يا أخي يا إسحق حتى على المذهب هذا الماء طهور لكنه طهور لا يرفع حدث رجل ما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم هو طهور ولكنه لا يرفع حدث الرجل لماذا قالوا طهور؟ مدى ما يرفع الحدث معناه يصير طاهر ها صح ولا لا؟ يصير طاهر ولا؟ لا لو قالوا طاهر لو قالوا إنه طاهر أصلح هناك إشكال ما هو الإشكال أن المرأة التي تريد أن تتطهر به لا يمكنها ذلك لأن الطاهر لا يطهر. وأيضا لا يصلح أن يقول طاهر بالنسبة للرجل طهور بالنسبة للمرأة لأن الماء لا يجمع وصفين متضادين الأخت الفاضلة قالت طاهر بالنسبة للرجل معناته إيش معناه يرفع حدث الرجل يرفع حدث المرأة والصبي ونحو ذلك وفي نفس الوقت لا يرفع حدث من لا يرفع حدث من الرجل هم لم يقولوا بهذا هم قالوا إن الماء طهور ولكنه لا يرفع حدث الرجل لأن الرجل لو استخدمه في إزالة الخبث فضلاً يا أبا إسحاق نفهم نتكلم عن المذهب الأول نفهم المذهب ما هو الرجل لو استخدمه في إزالة الخبث يزيل ولا ما يزيل يزيل الخبث ولا ما يزيل الخبث يزيل الخبث ها اذا هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل الخنشه الخنشه يرفع حاجته ولا يرفع حاجته الخنشه الحق الخنشه بالرجل قالوا ايضا لا يرفع حاجه الرجل الخنشه لا يرفع حدس الرجل ولا يرفع حدس الخنسة لأن فيه شبهة ذكورة لأن فيه شبهة ذكوه نعم طيب قوله خلت به خلت به ما المقصود بالخلوة هنا؟ ما المقصود بالخلوة هنا؟ ألا يراها مميز؟ ألا يراها مميز؟ صح؟ لو شاهدها مميز، لو رآها مميز. سواء كان ذكرا هذا المميز أو أنثى، فملحوكم؟ قالوا انتفت الخلوة خلاص. إذا يكون يرفع الحدث يرفع حدث الرجل، لكن لو ما رأها، لو ما رأها فلا. ولهذا يقول ناظم المفردات خلوتها اللى يراها تغتسل وعنه يعني على ما محمد سواية أخرى لا يشترك فيه نقل خلوتها ألا يراها ترتزل وعنه لا يشترك فيه نقل من أين لهم هذه الشوائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وغيرهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوب الرجل لفぶり ظهور المرأة أن يتوب الرجل بفضل طهور المرح. طيب هذا أمر. الأمر الثاني جاء عن الصحابة عبد الله بن سرجس قالوا أما إذا خلت به فلا. عبد الله بن سرجس وغيره من الصحابة قالوا أما إذا خلت به فلا. خلت به فلا تتوظّب منهم، لا ترفع به الحدث طيب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ارتسل من فضل ميمونة. ما جواب الحنابلة عن هذا الحديث قالوا الجواب عن هذا ما ذكرنا الجواب عن هذا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها وأنها لم تخلو به معنا يا أخواننا قالوا الحديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم رآها وما خلت هي، ما خلت بالماء؟ بل في الحديث دليل بل في الحديث دليل لأنها اشتركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل اشتركت معه واشترك معها هذه الصلاة والسلام في الغسل تقول له دع لي ويقول لها دعي لي وجاء في حديث عائشة مثل ذلك أيضا طيب والإمام أحمد رحمه الله ما تقصد حديث عائشة تقصد حديث مهمونة طيب فنأتي على الكلام عن هذا الإمام أحمد قال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك فليش هذا الماء حكم عليه بهذا الحكم؟ يقول هو حكم تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ يعني لا نعقل معناه. فمعنى واضح. لا هو أكيد له معنى. لكن نحن لا نعقل هذا المعنى. مثل ما ما قيل لنا صلاة الظهر أربعة ركعات. لا نعقل المعنى. لا نعقل هذا المعنى أو لا يمكن أن نعقله. طيب. الآن نريد أن نحرر كلام الحنابلة في هذا أكثر. الآن هذا الماء يزيل النجاسة ولا ما يزيل؟ هذا الماء الذي خلت به امرأة على المذهب يزيل النجاسة ولا ما يزيل؟ نعم يزيل النجاسة سواء كانت نجاسة على رجل أو متعلقة بالرجل أو متعلقة بغير الرجل المرأة. نعم هل يرفع حدث المرأة يرفع حدث المرأة نعم وصبي أيضا هل يرفع حدث الرجل المذهب لا يرفع حدث الرجل تمام لو كان ماءا كثيرا الماء الذي المرأة كانت يعني ما أحد يراها واغتثلت في ماء كثير اغتثلت عن حدث غسل جنابة مثلاً أو غسل الحيض غسل الطهر من الحيض لو كان ماء كثير قلتين أو أكثر هل هذا الماء يحكم عليه بأنه لا يرفع حدث الرجل؟ سؤال ها. امرأة خلت ببركة كبيرة انغمست في البركة واقتسلت فيه من جنابه مثل. لا طبعا صحيح احسنتم هذا الماء لا يتأثر لأنهم قالوا طهور ايش قال طهور يسير طهور يسير طيب. لو كان هناك ماء نعم لابد أن يكون يسير لو كان هذا الماء استعملته المرأة المرأة خلت بماء لكن استعملت هذا الماء في طهارة الخبث في طهارة الخبث ملعكم ما رفعت حدثها. وغسلت به نجاسة على بدنها مثلا هل هذا الماء لا يجب أن يرتفع به الحجث؟ نقول لا طيب وريد أن أسألكم الآن حتى أتأكد من أن الصورة واضح ما المقصود بفضل طهور المرأة؟ إيش المقصود هنا بفضل طهور المرأة على المذهب؟ ما يتساقط ها الصمت نعم أحسنتم ما تبقى من الماء في الإناء لا ما يتساقط اللي يتساقط هذا متفق الحنابلة متفقون كالشافعية المتساقط هذا اسمه ماء مستعمل في طهارة واجبة أو في رفع حدث هذا يساوي إيش طاهر الماء الذي يتساقط من الأعضاء يسمى ماء مستعملا في رفع الحدث هذا ماء طاهر ليس طهورا لكن كلامه هنا عن فضل طهور المرأة الماء المتبقي في إناء مثلا عندها إبريق توضأت من هذا الإبريق توضأت من هذا الإبريق الباقي في الإبريق الباقي في الإبريق هذا يسمى فضل طهور المرأة مفهوم حتى لا تختلط علينا المعاني لابد لطالب العلم أن يفهم كلام يتصور المسائل أهم من أن تمر على الفقه وكذا دون أن تفهم كلام هذا الماء المقصود بالماء الماء فضله المر ليس الماء الذي يتساقط من أعضائها حال الوضوء الرافع للحدث أو حال الغسل الرافع للحدث وإنما المراد إنما المراد هو الماء, الماء الذي تبقى في الإناء الذي توضأت منه نعم يقول الشيخ هذا حكم المسألة على المذهب والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما يغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. ما هي الجفن؟ ما هي الجفن؟ من يعرف الجفن؟ الجفن؟ ما سمعتم قول النابغة لنا الجفانات الغر يبرقن في الدجا كانوا يطعمون فيها الناس لنا الجفانات الغر يبرقن في الدجا طيب وبل قبل ذلك في القرآن في قصة سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيلة وإيش وإيش وجفان جنع جفنة وجفان كالجواب كبيرا فالجفان هذه أوعية كان يضع فيها الطعام ونحف ذلك قال ابتسل بعض أزواج أن يوصلهم في جفنة قالوا أنها تطعم خمسة أشخاص هذه الجفنة مشهور أن الجفنة أكاد عندهم كانت تطعم خمسة أشخاص قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا إلى ما اغتفلت قالت إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب قال الشيخ هذا حديث صحيح وهناك تعليل يقول الشيخ سرحة 53 وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا اعتسلت منه من الجنابه فإن الماء باق على طهوريته في الصواب. أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة فإن طهارته صحيح ويرتفع حدثه وهذا اختيار وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله تعالى نعم المسألة الآن بهذه التفاصيل الواضحة طيب الحمد لله طيب هناك أسئلة حول ما ذكرنا الآن هل هناك أسئلة حول ما ذكرنا الآن أنا كتبت في هذه المسألة كنت مع بعض الأخوة طلبة العلم هذا كلام قبل ثلاث سنوات لعلي أجد ما كتبت كان بيني وبين بعض ال الأخوة طلبت لأن كان عنده إشكال كبير في هذه المسألة وكان يراسلني على الخاص لحل بعض الإشكالات فقلت لعل هذه الإشكالات ترد عند بعض الأخوة. ما من الدرس هو للتعليقات، فمن المناسب أن نذكر هذه التعليقات إن أذنتوا يعني. مسألة الأواني، مسألة لا يرتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب. تأذنون أن نقرأ لو وجدنا الكلام إن شاء الله نجزي. المجيب واحد نعم مسألة فضل طهور للمرأة الحمد لله الحمد لله طيب هذه المسألة هذا أحد أخو طلبة العلم في قطر. قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة جديدة. يقول لي اختلف العلماء في جواز وبوء الرجب من فぶり طهور المرأة. يا أخوي إذا كان يشوق عليكم أن فاكتبوا لي اثنين. أي واحد يشوق علي أن نقرأ الآن فنوقف الكلام ونرجع هذا الكلام في لقاء آخر. ومن يريد أن نقرأ فليكتب الرقم واحد ويرد معي. يعني هم ورأيكم فيها، ودرس لك مصلح، ورأيكم عندنا محترم. إيش ماعت الغرفة؟ يمكن نحن نلقي. يقول اختلف العلماء في جواز وضوء الرجل من طلي طهور المرأة على قولين رئيسيين. الأول لا يجوز، وهو مفردات الحنابلة. واستدلوا بأدلة لا تخفى عليك. يخاطبني يعني يعني الخاص. الثاني يجوز وهو مذهب الجمهور واختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام. وقال الشارح وهو أقيس الشارح من هو؟ هو ابن أبي عمر المقدسي قريب للصاحب المغني. قال ودليلهم حديث ابن عباس. طيب. قال هناك تفصيلات فرعية عند الحنابلة ذكرها صاحب الفروع والانصاف. قال والمختار عندي في هذه المسألة قول ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، حيث قال في المحلى وكل ماء توضأت منهم امرأة أو اغتسل فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك من ذلك الفضل ولا الغسل منه سواء وجد ماء آخر أو لم يجد غيره وفرضهم التيمم حينئذ سمعتم الآن قول, قول ابن حزم شديد في هذا المسألة يقول كل ما إن توضأت منهم رأت أو اغتسلت فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه وفرضهم التيمم على فكرة الحنابلة يقولون لو ما وجد ماء آخر إلا هذا الماء الذي خلت به امرأة قالوا يستخدم يستعمله ويتيمم يقول لا عبدا لا يستعمله بل فرضه التيمم قال ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا إيش معنى هذا الكلام لو عندها إناء الإناء هذا لتر مليان ممتلئ ماء الإناء كم لتر ممتلئ ماء ماذا صنعت لو أنها استعملت نصفه نصف اللتر أو أكثر من النصف لا هذا فضل إذا استعملت النصف لا النصف لا ما يدخل معنا لو استعملت أكثر من النصف هذا الباقي يسمى فضل لو استعملت أكثر من النصف في الباقي يسمى فضل لكن لو استعملت قليل منه قال هذا لا ما يسمى فضلا لو استعملت نصف قال هذا لا لا يسمى فضل إذا الفضل عنده بس ما هو إذا استعملت مثل الماء المتبقي أو استعملت أقل من الماء المتبقي أجبت عن سؤال الأخ قلت له جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون رضي الله عزه اثنين انتبهوا لهذا الإجابة أبو إسحاق موجود ولا مشكلة عنده في المسكة أبو إسحاق اثنين أعلّ الإمام أحمد حديث المنع من التطهر بفضلها يعني حديث المنع من التطهر بفضل المرأة قال حديث معلول وأحاديث إباحكه بالابطلاب قال الإمام أحمد ما أخذ بالأحاديث في المسألة نعم جاءت حاديث لكنه لم يأخذ بها لأنه يعلم أنها مضطربة وإنما أخذ بآثار عن بعض الصحابة قلت له وما ذكرته من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خلت به أم المؤمنين وهذا كلام الذي قاله أبو سحاق لأخي أبو سحاق قلت كل ذلك دال. على جواز الوضوء بفضل المرأة يجوز للرجل يتوضع بفضل طهور المرأة إذا قلنا الحديث هذا غير معلول أما حديث الحكم بن عامر فقد قال عنه البخاري ليس بصحيح وأعله الدار القطني بالوقف وأما حديث عبد الله بن سرجس فقد قال عنه البخاري الصحيح أنه موقوف ومرة فعله فهو خطأ، وكذا قال ابن الارقطن. إذن الراجح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو من علة، واضح؟ الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها لا تخلو من علة، وبناء على هذا في الذي يظهر. والله عالم أنه يجوز للرجل ان يتوضأ من طهور المرأة وللمرأة أن تتوضأ من طهور الرجل. كلام الشيخ ابن عثيمين يدل على ماذا؟ على ما حكم تتوضأ الرجل من طهور المرأة يدل على ماذا؟ على الكراه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أن هذا الأمر متعلق بالكراه التنزيهية. وإذا قلنا بأن هذه الحادث لا تصح أو أنها معلولة، فالذي يترجح عندي والله أعلم هو الجواز، الجواز، وأنه لا كراهة في ذلك، هو لا كراهة في كون المرأة توضّب بفضل الرجل، وكون الرجل يتفضّي توضّب بفضل المرأة. هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبيه الأكرم وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بما علمنا سبحانه الله وبحمدك شبه لا إله إلا أنت فارغة وولي في أسئلة يا أخواننا وإخواتنا في أسئلة قبل المغادر وإياكم أين السلفي اليوم؟ وإياكم بارك الله فيكم. أين السلفي اليوم؟ الأخ السلفي ما رأينا. عندي درس اليوم ما ما شاء الله. إحنا عندنا خلاص الدروس دروس أغلقت الساعة 12 ما شاء الله. يا الله يعيننا. السلام عليكم. الله خيرا والسلام عليكم ورحمة.